ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر, والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت, ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم